يا ايها النبي ذا جيرك ما خلقنا فينا الغلو ولا الهب وما هو فدي سلموسي ان دفن وللا يما قولوا وانكم قولوا كلمه تركو الي وان فان دائي ி மூம ல One night